قل إنه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن فأولئك هم الخاسرون قلتكم على العالمين واتقوا دفاعة ولا هم ينصرون وإذ قَال لَّنَا وَهْدٌ عَلِيمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسْجِدًا مقام ابراهيم مصلى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا مِرَابِيّ وَاهْدِنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرْ بَيْتِي والعاكفين والركع السجود وإذ قال إذا مَن آمَنَ مِن نُّهَىٰ بِلَّذِي يُرْجَىٰ مِنَ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ قَدْ أَفْلَحُوا